لسوف اعود يا امي اقبّل راسك الزاكي امحو السوكي كل اشواقي وارشف عطر يمناك ومرهم في تراق قدميك خدّي حين الهقاك قرؤي تراب مَهَيَّاكي لزرفاعود يا أمي وقامت الروح سكي زاكي كل اشواقي وأشوف عطر يمناكي أمر في ترى قدمي بخديني لقاك قرهو الدم من دمعي فكم أسهرت من ليل لأرى قدم الأجفال وكم أضمت من جوف لترويني بتحنال ويقوم مرض طلاء سادا وعينا منك سائرة تخاف علي من خطري